وسويرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدة للطاغين ما أبا لا بثينة فيها أحقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا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 لا يسمعون في جل غوى ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا